أعوذ بالله ا ل من ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م و م ا أ ن ز ل ن ا ع ل ى ق و م ه من ب ع د ه من جنج من السماء جنج و م م ا كنا ن ز ل ي ن إن كانت إلا ص ي ح ة و ا ح د ة ف إ ذ ا ه م خ ا م د و ن ي ا حسرة على ا ل ع ب ا د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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي, ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار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 فلا يستطيعون توصيه ولا إ ل ى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور ف إ ذ ا هم من الاجداث إ ل ى ربهم ينسرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما, وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إ ن كانت إ ل ا ص ي ح ة واحده ف إ ذ ا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم ن ف س شيئا ولا تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون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 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أ ف و ا ه ه م وتكلمنا أ ي د ي ه م اليوم نختم على ا ف و ا ه م وتكلمنا ايديهم وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أ ف و ا ه ه م وتكلمنا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 موسوعه يحزنك ا ل ن ا ع ل م ما ي س ر و وما ن ي ع ل ن و ن أو ل م يرى ا ل إ ن س ا ن أنا خ ل ق ن ا ه م ن نطفة فإذا ه و خ ص ي م مبين وضرب ن ل ا ء الله ق ا ل من ي ح ي ي وهي العظام رميم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 انما امره اذا أ اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إِلَهَكُمْ الله وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا لَوَاحِدًا إِنَّ إلهكم لواحد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 دحورا ولهم عذاب واصب إ ل ا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أ ه م أ ش د خلقا أ م من خلقنا إ ن ا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون و إ ذ ا ذكروا لا يذكرون واذا راوا آ ي ه يستسخرون وقالوا ان هذا إ ل ا سحر مبين ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون ن ف إ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 وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إ ل ى صراط الجحيم وقفوهم إ ن ه م مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل ب ع ض ه م على بعض ي ت س ل و ن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا ع ن ا ل ي ي م ن ق ا ل و ا ب ل لم م م تكونوا ؤ ن ي ن كان وما ل ن ا ع ل ي ك كنتم م من سلطان بل ق و م الاسلاميه ن إنا ل ذ ف أ غ و ي ن ا ك موسوعه إنا كنا غ ي ن فإنهم م ئ ذ في ا ل النابلسي ب مشتركون ك إنا ذ ك ف ع ا م ج ر ن إنهم كانوا إذا ق ي للعلوم الاسلاميه ل ه إ لهم, لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إلا الله ي س ت ك ب ر و ن و ي ق و ل و ن ن ا لتاركوا آ ل ه ت ن ا ل ش ا ع ر م ج ن و ن ب ل ج ا ء ب ا ل ح ق وصدق ا ل م ر س ل ي ن إ ن ك م ل ذ ا ئ ق ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م وما تجزون الا ما كنتم تعملون انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابرين يطاف عليهم ب ك أ س من نعيم بيضاء ل ذ ة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين ك أ ن ه ن بيض نكنون ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إ ن ي كان لي قرين قال قائل إني كان لي قال ر ي يقول يلم ن أئنك لم م د ي ن ن و قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين كت إن و ل و ل ن ع م ه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ل ا م ي ه ولولا شركه ي الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ل اجتماعي ل اذلك خير نزلا ام شجره الزقون انا جعلناها فتنه للظالمين, إنا جعلناها فتنة للظالمين. إ ن ه ا ش ج ر ة تخرج في أ ص ل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين ف إ ن ه م لاكلون منها فمالئون منها ف م ا ل شوكولاته ن و م إن لهم ع ل ي ه ا ل ش و ب من حميم ثم إن مرجعهم إن ل ا ل ج ح ي م فإنهم ل ا ك ل و ن ن م ه ا ف م ا ل شوكولاته ن و م إن لهم ع ل ي ه ا ل ش و ب من حميم ثم إ ن م ر ج ع ه م لالى الجحيم انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على آ ث ا ر ه م يهرعون إنهم ألفوا ولقد ضل قبلهم أ ك ث ر ا ل أ و و ل ل ي ن ق د أ ر س ل ن ا ف ي ه م م ذ ر ي ن ن ف ا ظ ر كيف كان عاقبة ا ل م ذ ر ي ن إلا ع ب ا ا د ل ل ه إ ل ا عباد الله ا ل م خ ل ص ي ن إ ل ا عباد ا ل ل ه ولقد ن الهدى د ا ن نوح ف ا ل م ج ي ب و ن ن و ج ي ن ا ه وأهله من ا ل ك ر ب ا ل ع ظ ي م وجعلنا ذ ر ي ت ه ه م ا ل ب ا ق ي ن و ت ر ك ن ا ع ل ي ه في الآخرين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 الله تريدون ف موسوعه ا العالمين ا ظنكم فنظر نظرة ن برب ل في ج م فقال إني ق ي م ف ت ل و ا ن م د ب ر ي ن ف ر ا غ إ ل ى آ ل ه ف ق ا ل أ ل ا ت أ ك ل و ن م ا ل ك م ل ا تنطقون فراغ ع ل ي ه م ض ر ب ا ب ا ل ي ي م ن ف أ ق ب ل و ا إ ل ي ي ه ز ف و ن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 فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ايا أي ابراهيم موسوعه النابلسي ر ؤ ي ا إ ك م ح ن ن إِنَّ للعلوم ا ل ب ا ء ا ل ا م ي ه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 وان الياس لمن المرسلين إ ذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب آ ب ا ئ ك م الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن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 ث م د م و ع ه النابلسي آ خ ر ي و إ ن و ن ع ل ي ه م مصبحين و ب ا ل ل ي ل